وإذا السماء مُسجَّدٌ وإذا الجبال مُسِفَةٌ وإذا الجبال مُسِفَةٌ لأي يوم أُجِلَ لِيَوْمِ الْبَصْرِ لأي يوم وما اذرا كما يقول القص وصماء كما يقول القص ويومئذ مبن للمكذبين ويومئذ مبن للمكذبين في الأولين فليم <تصفيق> الْقَوْلُ the uh -huh. كأنه جمال تنصر كأنه جمال تنصر ويل يومئذ للبكت المكذبين going to